تمر البال وحبر الشوق يكتب لك وبرسلك, وبرسلك غيابك ياخذ الأنوار من أول دار إلى آخر دار أنا بلا نور حزين وخاطري مكسور أدور لك عذر والقاج روح وقلب يحبك من ألم حتى طلوع الروح جفافي حلب فراقي وانت اللي عيونك برق وشوق رعود تمر بالذاكرة وتروح على أول عرق وقلبي يرق ومد كفي على وصلك ولا تمطر وتذب الكفي من عطرك ويموت الوصل وينبت في عيون فراق ويثمر دمع وابدل طلتك بالشمع ولا يرضيك أبدل طلتك بالشمع ويتمايل وهج عمرك أشوفه يحظن الجدران ويهزهز نلجفة وتسقط من عين الأمان يعود ونصفي من الوله مفقود وجاري رسال أشواقي يبللني النعاس يجف من الآمال من النظرات من الأشواق من الآهات والآلام من أحلام تطارد كل زوايا الدار وتلقى ضحكتك بين الزوايا وحظن الأوهام يبللني النعاس ولا يجيني نوم وخب عيني يبجفني وتطلنت ولملم صورتك وفرد حنانك من على نفسي وطفها القلق وانا اعتذب ان كان فيه وانقسيت والعذر ان كان صديت اوجفيت فانت حد السيف من اعتزيت وانت اغلق شخص في عمري لقيت أعتذر إن كان في يوم انقسيت والعذر إن كان صادت أو جفت فانتحد السفلة من يعتزيت وانت غلق شخص في عمري اعتذر ان كان فيه من قسيت والعذر ان كان صدت اوجفت فانت حد السيف لمن وانت غلق شخص في عمري لقيت اعتذر فإن كان في يوم انقسيت والعذر إن كان صاديت أو جفيت فانتحد السيث لا من يعتزيت وانت غلى شخص في عمري